أم بما كنتم تعملون متكئين على سرر مخفوفة وزودناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم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 نا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقعنا عذاب السمو، إنكنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم.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 أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كثفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرثوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون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 وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإغبارا